ما تحبق من امك اجلها وما يشكاخرون ثم ارسلنا رسلنا تكرا كلما جاء امه الرسول كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأقاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إليه ذا فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا انؤمن لبشريين مثلنا وقومه ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا رَأْسَ نُوحٍ وَأُمَّهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُما إِلَىٰ بُرٍّ ذِي قَرَارٍ وَمَعِينٍ يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه قومتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون سَتَقَطَّعُوا أَنوارَهُم بَيْنَهُم جُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِ فَرِحُونَ فَذَرهُم فِي ضَلَالَتِهِم حَتَّىٰ يَحْسَبُونَ أَنَّ مَا لَهُم مَدَىٰ وبنين نشارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآخرين الذين لا يشكون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة